يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم تروا في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تصره فقد نصره الله إذ أخرده الذين كفروا ثاني أثنين إذهما في الغار ثاني أثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ودع لكلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم